مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم يا معتلي من فوق سبع السماوات ملجى القلوب الخاشعه المطيعة من شان دينك ما رضينا انحنات لا والله إلا حرب قوم وقيعه لا والله إلا حرب قوم وقيعا يقود هاللي محتمي للثقيلات أبو بكر للموت رجلا سريعا ما هو بشيخ بشوت ولا عبارات شيخ عزب السيوف البتيعه عراقنا يشهد بكثر البطولات والشام فيها قايدنا الطليعه اليان وين ما نحسب الخسارات نفزع على صوت المنادي وهع نفزع, نفزع على صوت, على صوت المنادي وهع يا معتلي من فوق سبع السماوات ملجى القلوب الخاشعه المطيعه من شان دينك ما رضينا انحنات لا والله الا حرب قوم وقيعا لا والله الا حرب ما ينفعنا شفاعات يصبح ويمسي ما يعرف الهجيعة نرد على حظ المنايا جماعات وعيوننا يما الحصون المنيعة لدونها حطوا جميع الحراسات عندكها بنفخ خاتم في جميع أسلام ورفع الشعارات ما يحمل غير النفوس الوضيعة ما يحمل غير النفوس الوضيعة يا معتلي من فوق سبع السماوات ملجى القلوب الخاشعة المطيعة من شان دينك ما رضينا انحنات لا والله الا حرب قوم وقيعه لا والله إلا حرب قوم وقيعا لفادي مجلسكم ولا الانتخابات والصوت يشرى صوت نبغى نبيع لا يضركم شيخ انت بيع الخواجات اهل المكر والكذب واهل الخديعه اسلامنا حرب من الدم تقتات لكن وين كان رجال الشجيع إسلامنا حرب من تقتات لكن وينك الرجال الشجيع لكن, لكن وينك, وينك الرجال, الرجال الشجيع يا معتلي من فوق سبع السماوات ملجل القلوب الخاشعه المطيعة من شان دينك ما رضينا انحنات لا والله إلا حرب قوم وقيعا لا والله لا حرب قوم وقيعة لا والله لا حرب قوم